محل الحبيب بين الماء وبين الصوان <تصفيق> وساعدت الأربية غنية والزوحنان <تصفيق> أدي Vilbosni är snarare ännu i mig, men om jag inte är شكلك من ما راحوا يا هم لما احكي لك عن وافهم لغا الطير الشادي لما يغني وافهم لغا الطير Tack <try> man. I'm hey. تاني واسيف عندي ثاني ثاني تاني واسيف عندي اسيفك يا صحاني وثما عندنا och anarilyn i och an Danske informationen Ej mindre inrow och Kelas En en städt och organizational Och det Brother